بسم الله الرحمن الرحيم ألفنا بمراء تلك آيات الكتاب المبين إننا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهني ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدب مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوبك ما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عظيم حكيم لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائمين إذ قالوا ليوسف أخوه أحب إلى أبينا مما ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسفا واطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا, وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسفا وألقوه في ضيابة الجب يلتقطه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 قالوا أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ أَصْبَتٌ إِلَّا إِذَا لَخَاسِرُونَ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَعَجَمَ وَإِن يَجَالُوهُ فِي غَيَابَةِ جُبْ وَأُوْحَيْنَا وَأُوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْرُونَ وَجَاءُ أَبَاهُمْ عَشَاءً يَبْكُونَ قالوا يا أبان إنما ذهبنا نستبق وتركنا يوسف وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين وجاءوا على طميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشر هذا غلام وأسره بضاعة والله ظالم بما يعملون وشروه بثمن بخص دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكة ليوسف في الأرض ولنعلمهم التأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.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 ولقد حمت به وحم بها لولا الله أبقانا ربي كَذَلِكَ لنصف عنه السوء أو الفحشاء إنه من عبادنا المخلصين واستبق الباب وضدت قميصه من دبريو والف يا سيد الباب قالت ما جزاء من أراد بأحمد سوء أن لا يسجن أو عذاب أليم؟ قال هي ودترى النفس وشهد شاهد من أهلها وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين.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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنرها في ضلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت, وآتت كُلَّ واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فَلَمَّا رَأيناهُ أكبرَهُ وَقَطَّنَ يديهُنَّ وَقُلْنَا حَشَرِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَا حَشَرِ اللَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالتِ فَذَلِكُمْ مَالَ الَّذِي لُمْتُنَّنِ فِيهِ وَلَقَدْ رَأوَتْهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَرْ ولئن لم يفعل ما أمره لسجنا ولا يكون من الصاغرين قال ربي السجن وحب إليه مما يدعون إليه وإلا تصرف عنه كيدهم عصبو إليهم وأكون من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهم إنه هو السميع العليم.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 قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون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 يا صاحب السجن أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب فتئكل الطير من رأسه. قضِي الأمر الذي فيه تستفتيان، وقال الذي ظن أنه نجِم من حُمَّذَكُرني عِلْدَ رَبِّكَ، فأنساه الشيطان، فأنساه الشيطان ذكر ربه، فلبث في السجن بالضاسين. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات فضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالم وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى علهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دعبا فما حصدتم فذروه في سمبله إلا قليلا إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تفسلون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه عاصرون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة التي قطال أيديهم إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطركم إذ راوتن يوسف عن نفسه قلنا حاش, قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت المرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أن لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد خائمين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك أتوني به أستخلصه لنفسي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 وقال الفتيان تياله جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها لعلهم يعرفونها إذا قلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ فَاللَّهُ خَيْرُ حَافِظٍ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ ولم فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا قالوا يا أبانا ما نبغى هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل باير ذلك كيل يسير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 وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ سَعِيدٌ قَالُوا تَرَّاهُنَّ قَد عَلِمْتُم مَّا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِقِينَ قالوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِن كُنتُم كَاذِبِينَ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 إما نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا الظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا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 عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، إنه هو العليم الحكيم. وتوالى عنهم، وقال يا سفاه على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، فهو كظيم. قالوا تَالَ الله تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْحَالِكِينَ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 قالوا تالله لقد اثرك الله علينا وان كنا لخطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو ارحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فالقوه على وجه ابي ياتي بصيرا ياتي بصيرا واتونني ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إمك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إما كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَاهُ وَقَالَا ادْخُلُوا مِصْرَ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُؤْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم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 أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون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 أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بوتة أو تأتيهم الساعة بوتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن يتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين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 ما كان حديثا يفتوى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتفصيل كل شيء وهدوء ورحمة لقوم يؤمنون.